أن أن يذكر للقائل ويلتزم به ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله يلزم من الصفات لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك.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 وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تقدم أن اللازم في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق لأن لازم القول الحق حق ولأن الله تعالى علم الغيوب فيعلم في سبحانه وتعالى ما يلزم من قوله أما اللازم في قول أحد سوى الله سوى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فلاه ثلاث حالات الحالة الأولى أن يذكر للقائل ذلك اللازم ويلتزم به فيقال لمن قال قولا يلزم من قولك هذا كذا وكذا فيقول التزم به واعي انه من لازم قولي وانا قائل بقولي وبالمترتب على قولي من اللوازم لا شك انه في هذه الحاله يلزمه اللازم لانه فهم ما الذي سيترتب على قوله لان المحذور في اللازم أن يكون الإنسان داهلا غافلا جاهلا أما يلزم, على... أما يلزم على قوله فإذا كان ملتزما لقوله وواعيا بالذي سيترتب عليه فإنه ينسب إليه القول وينسب إليه اللازم لهذا القول لأنه التزمه ذكر مثالا على هذا نفات الصفات من المعطلة يحاولون أن يخيفوا المثبتين في فيقولوا إنكم إذا أثبتتم الصفات الواردة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لزم من قولكم كذا ولزم من قولكم كذا ولزم من قولكم كذا هذه الإلزامات بعضها حق لكنهم ظنوها شنيعه لأنهم استشنعوا اصلا القول الحق في الصفات وبعض هذه اللوازم ليست بلازمة كما سيأتي فالحاصل أن اللازمة في كلام أحد سوى الله ورسوله لا يخلو ثلاث حالات: أن يذكر له اللازم فيلتزمه ومثاله أن يقولنا في الصفات لمثبتها انك اذا اثبتت الصفات الفعليه سياتي ان شاء الله الكلام على معنى الصفات الفعليه لزمك ان من افعال الله ما هو حادث ان من افعال الله ما هو حادث يقول المثبت للصفات نعم الفزم ذلك الله تعالى كل يوم هو في شان وهذا من كماله سبحانه وتعالى فلعظم شأن ربوبيته تبارك وتعالى نلتزم هذا فالحادث احاد الأفعال الحادث لا أصل فعل الله لأن أقول إن الله لم يكن يفعل وكان معطلا من الفعل كان معطلا من الكمال لا لا يقال هذا لأن الله عز وجل لم يزل فاعلا ولا يزال كذلك لكن احد الفعل هذه حادثه بلا شك مثل ان يعز ويذل ويغني ويفقر ويشفي ويمرض سبحانه وتعالى فلا شك ان هذه الاحاد من الافعال حادثه فنلتزم ذلك والا إذا لم يتزم ذلك فهذه الأفعال أفعال من أفعال من إذن إذا لم يقل إن هذه الأفعال من الإغناء والإفطار والإعزاز والإذلال والإمراض والشفاء إذا لم يقل إنها أفعال الله فأفعال من لا شك أنها أفعال الله وأنها حادثة فيغني الله عز وجل في هذا اليوم من كان بالأمس فقيرا ويشفي هذا اليوم من كان بالأمس مريضا فمن الذي أمرضه بالأمس هو الله ومن الذي أحدث له الشفاء اليوم هو الله وإذا لم يقال هذا فداهية كبيرة تصيب من لا يقول كأن غير الله فصرف وشفى وعافى وأعزى ولهذا قلنا ان اهل السنه يقولون نعم احاد الافعال نلتزم انها حادثه احاد الافعال كل يوم هو في شانه وجاء في تفسيرها ما يدل على هذا يغني فقيرا يجبر كثيرا يجيب داعيا يشفي مريضا وهذا أمر ملاحظ. امر ملاحظ وانت اذا كنت مريضا تدعو الله عز وجل أن يحدث لك من هذا الشفاء مرضا، اللهم اشفني اللهم اشفني واذا كنت فقيرا اللهم اغنني أنت تريد من ربك سبحانه وتعالى أن يحدث لك فعل حاصل ان هذا مما هو لازم حق فالقول الحق يلتزم لازمه ولهذا كلمات الله تعالى لا شك أنها لا تفنى كما سيأتي تفسيره بإذن الله عز وجل وهو يتكلم متى شاء بما شاء وفي الحديث أنه سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحبه لانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحبه لانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم توضع له المحبة أو يضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في اهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه ثم توضع له البغضاء في الأرض فمن يحبهم الله عز وجل ومن يبغضهم يحب اولياءه وهم لله الحمد موجودون لا تزال طائفه من أمة على الحق ويبغض اعداءه وهم كذلك موجودون فلا شك أنهم سبحانه وتعالى يحب أناسا ويبغض أناسا ويعطي ويمنع ويشفي ويمرض فيلتزم هذا بلا شك هو أن من أفعاله من أفعاله تعالى ما هو حارس والصفات الفعلية إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام على بيانها. نعم. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم, وي... ويمنع التلازم بينه وبين قوله. نعم. الحال الثانية. الحال الثانية أن يذكر أن يذكر له نعم. أن يذكر له, أن يذكر له وي... ويمنع وي... ويمنع التلازوم بينه وبين قوله. مثل أن يقول الناف للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. فيقول المثبت لا يلزم ذلك نعم. الحالة الثانية أن يذكر له لازم معين لقوله ويمنع الثلاثه يقول هذا غير صحيح فقولي أنا مستمسك بك وهذا الإلزام لا يلزم قولي في جهة وإلزامك أنت من باب التحكم تريد أن تردني عن قولي الحق بذكر لازم باطل لا علاقة له بقوله فقوله سالم من هذا اللازم في هذه الحالة هل ينسب له لا ينسب له لازم قوله إذا كان الذي يريد أن يلزمه إنما هو مماحك ومجادل بالباطل هذه هي الحالة الثانية أن يذكر له اللازم فيمنع ويعبى التلازم بين هذا اللازم وبين قوله والمثال يأتي إن شاء الله وعلى هذا فإنه يستنفق بقوله ويابى أن يكون من لوازم قوله ما يريد خصمه إلزامه به فيقول أنا أقول كذا ولا, ولا يلزم منه ما تدعيه والمثال يأتي عليه إن شاء الله نعم فيقول المثبت لا يلزم ذلك أعين. أعين. مثل أن يقول مثل أن يقول الناف للصفات, للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضاد لأن الصفات صفات ملحقة بالمؤنث فلهذا تنصب بالكسرة ريابة على الفتحة كما أنك تقول إن الهندات فصفات هي ملحقة بجمع المؤنث السالم فلهذا يكون نصبها بالكسر نقول لأن الصفات الخالق ما نقول لأن الصفات نقول لأن الصفاتي باعتبار أنها من حقه بالمثال في شكم. نعم فيقول مثبت فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن الصفات الخالق مضافة, مضافة إليه لم تذكر مطلقة نعم هذا هو الأمر الآن هذا رجل من النفات يقول لمن يثبت يلزم من إثباتك صفات الله تعالى أن تكون مشبها لله بخلقه فيقول مثلت الاصفات لا يلزمني ذلك لماذا؟ لأن صفات الخالق تعالى مضافة إليه لم تذكر مطلقة فإذا وصفت الله تعالى بالعلم فلا أصفه بعلم مطلق هكذا بل أصفه بعلم لا يشبه علم المخلوق كما قال تعالى الايات التي ذكرنا اليوم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في أصغر من ذلك ولا أكثر فأين هذا العلم من علم المخلوق الذي قال الله فيه وما أوتيه من العلم إلا قليلا إذن علم الله مضاف اليه لم نثبت أي علم إنما أثبتنا علما أضيف إلى الله وهذا حد فاصل يبين فرق ما بين صفة الخالق وصفة المخلوق فإذا قلنا علم المخلوق فهو العلم الذي تقدم يكون مسبوقا بجهل ومسبوعا بنسيان أما علم الله فليس كذلك وعلى هذا محاولته إلزام المثبت للعلم لأنه من أهل التشبيه هذا اللازم لا يلزم هذه الحاله الثانيه نعم وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كما أنك أيها الناف للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات نعم وحكم لازم في هاتين الحالتين ظاهر نعم حكم لازم في هاتين الحالين ظاهر في الحال الأول ينسب اللازم لقائله لأنه التزم وفي الحال الثاني لا ينسب إليه لأنه لم يلتزم بل وتمكن من بيان فرق ما بين قوله وبين محاولة الملزم له الملزم له أن يلصق هذا اللازم بطوله وبالتالي فهذا من باب إلزام ما لا يلزم نعم الحال الثالثه أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا من فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل, لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم, أو يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه فتبين, فتبين له لزومه وبطلانه لزومه. فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم هذا هو, السبب. هذا هو السبب في عدم نسبته حال الثالث أن يكون اللازم مسكوسا عنه يعني لم يذكر القائل حتى يلتزمه ولم يذكر له حتى يمنع. التلازم بينه وبين قوله وإنما هو لازم مسكوت عنه فالسبب في عدم نسبته لأنه لازم مسكوت عنه فيحتمل ثلاثة احتمالات الأول أن يلتزم في الحالة الأولى فينسب إليه الثاني أن يمنع التلازم فلا ينسب إليه الثالث أن يتفطن لفساده فيرجع عن أصل قوله كما ذكرنا في الرافضين لو قين له ما الذي سيترتب على قوله في تعميم الصحابه بالشر والتلب واسقاط العدالة فاذا تفطن لفساده رجع عن اصل قوله الذي اوصله إلى هذا اللازم فيكون راجعا بالتالي عن اللازم ولا بد ولهذا ذكر أن اللازم إذا كان مسكوتا عنه فإنه في هذه الحالة لا ينسب إلى القائل لا. نعم لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم هذا هو الآن إذا فسد اللازم وكان فعلا ناشئا عن القول بل على فساد الملزوم وفساد لازم قوله هو مقتضن لفساد ذاك القول بالبرهان إذا كان فعلا يلزم من هذا القول نزوما فعليا فانه يدل على فساد المنزو نعم ولورود, ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا فيما مع قرب التلازم قلنا هذا مدفوع لان الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو, يقو أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك نعم أورد سؤالا قد يقول قائل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله فينبغي أن نلزمه به إذ هذا هو الأصل إن اللازم يتبع القول لا سيما إذا كان قريب التلازم ليس عسرا يصعب ربط ما بين اللازم والقادر. يقول هذا مدفوع يعني ممنوع فلا يلزم باللازم. أنا عنه لأنه بشر يغفل يخطئ ولا سيما في حقيقة في اللازم غير الواضح. اللازم غير الواضح بالذات يصعب أن ينسب إلى القائل. فإن عرف أنه يلتزم بعد ظهوره له نسب إليه إن عرف من حاله أنه سيلتزم هذا اللازم فإنه ينسب إليه أما إن عرف أنه لا يلتزمه فلا ينسب إليه كما ذكر شيخ الاثنان المتلمين رحمه نعم القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها ما المراد بالتوقيفية اسماء الله تعالى توقيفية اي يوقف فيها على النص ويكتفى بالنص فقط في أسماء الله تعالى فلا يتعامل معها بالقياس أو يجتهد الناس في نسبة شيء من, من الأسماء إلى الله كما سيأتي في الالحاد إن شاء الله يقال أسماء الله تعالى توقيفية تؤخذ من, من النصوص. نعم وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه, لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. نعم، أوه. العقل له مجال محدد، وليس من مجاله أن يحيط بالذي يليق بالله من الأسماء. فهذا ليس من مجالات العقل حتى يخوض فيه، ولهذا يجب أن يتلقى من النص هذا والسبب كونها توقيفية. نعم. بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. ولأن ولأن ولأن تسميته ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنك أو إنكار ما سما به نفسه أو إنكار أو إنكار ما سما به نفسه جناية في حقه جناية في حقه تعالى. نعم وهي من الإلحاد. تسمية الله بما لم يسم الله بما لم يسمي به نفسه من الإلحاد في أسمائه. لأن تسميه الله بما لم يسمي به نفسه أو انكار ما سمى به الرب نفسه إلحاد أي ميل عن السبيل الحق في هذه الأسماء ومن سمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه هكذا من تلقائه فقد قفى ما ليس له به علم كما في هذه الأسماء وخالف الآيات ولا تقف ما ليس لك به علم من أين علمت أن هذا الاسم يسمى به الله اقترحت هكذا اسما لله تعالى وسميت الله عز وجل به من اين علمت انه يليق وقد تقدم ان اسماء الله تعالى بالغه في الحسن اعلاه ولهذا لا تؤخذ الا من النصوص كما ياتي ان شاء نعم فوجب سلوك الادب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص وهذا في كل شيء يجب أن يقتصر فيه على النص الخروج على النص قلة أدب مع الله كل أمر يتلقى من النص إذا خرج العبد عن النص فيه فإنه غير متأدب مع الله وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع. لا يجب بين يدي الله فياتي من يخترع ويقترح اسما لله وهذا كما قلنا في كل ما يجب فيه الاقتصار على النص وكثير من أمور العقيدة أمور الاعتقاد الجملة غيبيات تتلقى من النصوص وبالتالي فلا يخترع فيها شيء فإذا أحدث اعتقاد ما لم تدل عليه النصوص فهذا الاختراع ابتداء وهذا من أكثر ما أضر الامه في القديم وفي الحديث المخترعات والملتدعات من الاعتقادات نقر المنقرون وتكلف المتكلفون وتركوا النصوص وخاضوا فيما لا ينبغي الخوض فيه فكثرت الاختلافات وتشعبت الفرق لأجل أنهم خاضوا فيما لا ينبغي الخوض فيه ولم يتلقوا من النصوص فتكون العاقبة في أكثرة الخلاف أما إذا اقتصر الناس على النصوص فلا شك أن هذا هو الواجب من جهه وهو سبيل الائتلاف ووحدة القلوب لأن المنبع واحد لكن إذا تعددت المنابع فتلقى الصوفي مما سماه بالكشف والذوق وتلقى المتكلم من هواه الذي أسماه بالعقل وتلقى ولاة المقلدة من تعصبهم المذموم للرجال تشعبت بين الناس السبل فهذا مما يجب اهتمامنا كل أمر استفر فيه على النص يجب الرجوع فيه الى النص وحسب نعم القاعده السادسه اسماء الله تعالى غير محصوره بعدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن احدا حصره ولا, ولا الاحاطه به نعم أسماء الله تعالى هل هي عدد محدد يقتصر على أن أسماء الله تعالى كذا وكذا أم هي غير محصوره لا شك أن أسماء الله تعالى غير محصوره لهذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه من أصابه هم أو حزن أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته ويقدم بين يدي ذلك افتقاره اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاءك على كله من الافتقى بيان الافتقار إلى الله ثم يأتي الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ما معنى استأثرت به في علم الغيب عندك أي انفردت بعلمه انفرد الله بعلمه إذن فهناك أسماء قد انفرد الله بعلمها لا يعلمها أحد سواه، وما دامت كذلك وما دام الأمر كذلك فأسماء الله لا يمكن أن تكون محسورة لأن من أسماء الله ما لا يعلمه أحد سواه. سبحانه وتعالى ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء معروف اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك يقول شيخ الاسلام رحمه الله بن تيميه اخبر انه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء عليه ولو احصى اسماءه لاحصى صفاته فكان يحصي الثناء عليه لو استطاع ان يثني على الله بما هو اهله فمعنى ذلك انه استطاع ان يعصي اسماء الله وصفاته وذلك لا يمكن ولا يتحقق ان الله لا يحصى عز وجل على إيه ولهذا أخذ شيخ الاسلام من هذا الحديث وقول من هذا اللفظ الحديث لا احصي ثناء عليك هذه الفائدة لو احصى أسماءه لا احصى صفاته فكان يحصي الثناء عليه وقد اخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه وكل أمر استأثر الله بعلمه فلا يمكن أن يعلمه أحد ولهذا الذين حاروا الذين خاضوا في أمر القدر بطريقه أهل الباطل هل وصلوا إلى شيء؟ ما وصلوا إلى شيء لأن القدر لا يجوز أن يخاض فيه إلا لا يجوز أن يتناول إلا من خلال النصوص أما من خلال المنازعات والمجادلات فإنهم مهما فعلوا ومهما تخيلوا ومهما دعموا أنهم أذكياء إنه لن يحيطوا بسر الله عز وجل في قدره إذ القدر سر من أسراره تبارك وتعالى فكل أمر استأثر الله به يعني انفرد بعلمه لا يمكن أن يعلمه أحد إذ انفرد تعالى به ليس كما ينفرد به الملوك الملوك من البشر قد يخونهم أقرب الناس إليهم فيخشون أسرارهم ويطلعون الناس على دقيق أحواله أما الله فلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فمما استأثر الله به لا يعلمه لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما من الأنبياء والملائكة مفاتف الغيب الخمس التي تقدمت وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه ولهذا تقدم شرفها في الصباح في حديث جبريل الذي جاء ليعلم الناس أمر دينهم سال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل المسؤول عنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين والسائل هو جبريل سيد الملائكة فالمسؤول والسائل في هذا الأمر متساوية لا يعلمان من ذلك شيئا قال تعالى إن الساعة آفية أكاد أختيها قال بعض السلف أكاد أختيها عن نفسي من شدة إخفاء الله لها فكيف يستطيع أحد أن يعرف ما في الساعة فالحاصل أن ما استأثر الله به مثل هذه الأسماء لا يمكن أن يحاطبه ولا يمكن أن يطلع عليه اذا علمت ذلك علمت معنى قوله رحمه الله أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد لأن من أسماء الله تعالى ما لا يمكن أن يطلع عليه وهي من أسماء فبالتالي تكون غير محصورة نعم فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسمى مئة إلا واحدا من احصاها دخل الجنة فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تسعة وتسعون أسماء من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك نعم جاء حديث صحيحين إن لله تسعة وتسعين أسماء من أحصاها دخل الجنة فظن ابن حزم أن هذا يذل على أن أسماء الله تعالى تسعة وتسعون لا فيما مع قوله مئة إلا واحدة فقال ابدا اسماء الله تسعه وتسعون هنا يواجه باكثر من اشكال الاشكال الاول ان اسماء الله تعالى اذا عدت تزيد على التسعه وتسعين فهل سيجحد بعض الاسماء هذا اشكال اشكال ثاني في فهمه بالنص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعه وتسعين اكمل لا تقف إن لله 99 أثمان من دخل هذا وفرق بين أن يقال إن أثمى الله 99 وبين أن يقال إن لله 99 أثمى من أحصى دخل الجنة فرق بين الجملتين فإذا قلت إن الله كذا وكذا كذا من الأثمان من أحصى دخل الجنة تحتاج أن تسأل جملة من أحصى دخل الجنة هل هي مستأنفة أو تابعة للجملة قبلها هذا ما سيأتي في كلامه رحمه الله نعم اذا فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من احصاه دخل الجنة وعلى هذا فيكون قوله من احصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة نعم ونظير هذا أن تقول عندي مئة درهم عندي, عندي مئة درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. فانه لا يمنع. فانه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى. درا... دراهم... دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. لم, لم تعدها. لم تعدها للصدقة. هل كان واضح؟ عندي مئة درهم أعدت هذا الصدقة. المعنى أني خصصت هذه خصصتها لمئة صدقة. وليس المعنى ليس عندي إلا هذه المؤ بل عندي مئة خاطة للصدقة وعندي غيرها أنفقها على أهلي وعندي غيرها أنفقها على دوابي وعندي غيرها أنفقها على حقلي عندي مئة درهم أعدتها للصدقة إذن جملة من أحطاها دخل الجنة في قوله إن الله تسعة وتسعين سن. من أحطاها دخل الجنة مكملة فهي صفه للتسعة والتسعين وليست جمله مبتداه وهذا وجه الاشكال الذي اوقع من حصرها فيه ظن ان قوله ان الله تسعة وتسعين اسما انه وقف عند هذا ثم بدا بجمله اخرى ابتداه سالفه من اعصاها دخل الجنه لا جمله من اعصاها دخل الجنه هذه صفه للجمله قبلها ولهذا قال الشيخ رحمه الله انها مكمله فقوله من اعصاها دخل الجنه صفة للتسعه والتسعين وليست جمله مبتداه فيكون المعنى ان لله تسعة وتسعين اسما من شان هذه التسعه والتسعين انا من احصاها دخل الجنه ولا ينفي ذلك وجود اسماء اخرى لا ينفي ذلك ان ثمه اسماء اخرى فهذا هو وجه الحديث ولهذا قلنا ان اسماء الله تعالى غير محصوره في هذا العدد لكن من احصى هذه التسعة والتسعين دخل الجنة وما معنى الاخطاء اختلف فيها في المراد فبعضهم قال إن الاخطاء هو مجرد الحفظ إذا حفظها وعدها فقد أحفظها واختار بعض أهل العلم ومنهم الشيخ رحمه الله محمد ونقله أظلمه عن غيره كأسي. مقيم وغير رحمهم الله يعني أخذهم منهم ان الاحصاء لا يقتصر على مجرد الحفظ بل الحفظ للالفاظ والفهم لمعانيها والتعبد لله عز وجل بها قوله تعالى لله الاسماء الحسنى فادعوه بها نعم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف قال شيخ الإسلام ابن تيميه تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه وقال ابن حجر ليست العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج نعم أصل الحديث إن الله تسعة وتسعين في الصحيحين لكن بعض الرواة فيما يظهر اجتهد وعدد هذه الأسماء كما في الترمذي عدد هذه الأسماء فنبه أهل العلم على أن تعداد هذه الأسماء هو مدرج في الحديث وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون الثابت قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة انتهى هنا الحديث أما بقية الحديث وهو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الذي تردها قالوا فهذا إدراج و في المثل الاضطراب وايضا في السند خارج الصحيحين عن بعض شيوخ الوليد ضعف ونكارة ادت إلى أن يعزل أهل الحديث الصحيح في هذا اللفظ من المدرج الصحيح كما تقدم هو لفظ صحيحي إن الله تسعة وتسعين أسلم من أحصاه دخل الجامعة الزيادة هذه وسردها حتى وصلت هذه التسعة والتسعين أو أكثر هذه من بعض الرواق نعم ولما لم يصح عينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع وقد جمعت, وقد... و... جمعت. وقد جمعت تسعة وتسعين اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما لم يصح عينها يعني تحديدها أن النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يقول اسماء الله هي كذا وكذا اختلف اهل العلم في التحديد وربما اما بعض الاسماء فلا نقاش ولا كلام انها من اسماءه تعالى ظاهره جليه لكن قد اختلفوا في اسماء, في أسماء فيقول بعض اهل العلم وسترى نماذجه ان شاء الله في كلام الشيخ رحمه الله يقول هذا من الاسماء ويقول غيره لا هذا ليس من الاسماء كما سياتي في ان شاء الله عند سرده لها فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطل البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ, الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المشيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب وهذه هذه في بعض النسخ تقديم العفو وفي بعض النسخ تأخير العفو خطب سهل حيث أن هذه الأسماء التي جمعها من كتابه من كتاب الله تبارك وتعالى وهي على أكمل وأجل ما يكون من الفسم كما تقدم فجمع هذه الأسماء رحمه الله تعالى وعددها 81 من القرآن ثم أضاف لها من السنة 18 اسما، سيكون العدد تسعة وتسعة. نعم. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق. الحي. الجميل الجواد. لا لأن الحي الحي في القرآن ذكر على الحي. لكن الآن يذكر حمد الله يذكر الأسماء التي في السنة. نعم. الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق. السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباثق المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوثل هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عندنا تردد في, تردد في إدخال الحفيس لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفية لما وصل إلى هذا الموضع هو الحفي ذكر أنه متردد في إدخاله يقول لي أنه ذكر مقيدا في قول الله عن إبراهيم إنه كان بي وقد ذكره ضمن الأسماء غير واحد كابن حجار وغيره ذكره ضمن الأسماء نعم وكذلك المحسن. لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء ومن أسماء الله هذا يبدو في نسخة قديمة لكن في النسخة السابقة الأخيرة هذا هذه لطبعة عام 31 حذف الشيخ يبدو هذا لأن في النسخة هذه إحالة إلى الطبراني وقال الهيثمي أن إرجاله لنفقاته يكون الشيخ رحمه الله طلع على هذا وجزم به والحديث الوارد فيه صححه يعني بعض أهل العلم المحسن وصنف فيه يعني بعضها العلم ما يدل على أنه من أسماء الله تعالى نعم ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضاثا مثل مالك الملك وما اخترناه فهو حسب وما عندك هذا وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. القاعدة السابعة. كلام اللي قبله ما هو في قبل الكلام؟ وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بحفي. وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. يعني قال هذا حتى يقول إذا كنت لم أصل في شيء من هذه الأسماء فذلك راجع إلى علم. أما العلم الذي لا يتطرق إليه الجهل أو الخطأ والضلال والنسيان فهو علم الله تعالى. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في انه لم يذكر الاسماء المضافه مثل رب العالمين وعالم الغيب والشهاده قال لانه لم يتبين لنا انها مراجعه والعلم عند الله تعالى وهذه الاسماء المضافه قد عدها ابن او غيره من اهل العلم من الاسماء ولا سيما مثل رب العالمين فان هذا لا يمكن ان يطلق الا على الله وحده ومما عده شيخ الإسلام أيضا بالاسماء مقلب القلوب وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وغيرها أرى شيخ الإسلام أنها من أسماء الله تعالى وعلى هذا تكون اسماء الله تعالى كثيرة وهذا كما قلت مما يجعل ثمة تفاوتا بين أهل العلم في دخالها فمنهم من يقول ان الأسماء المضافة مثلا هذه لا يتبين لنا أن تدخل في الأسماء وإنما أن تدخل الأسماء مثل ما أورد الشيخ الحي العليم الرحمن ونحو ذلك فلهذا تتفاوت أنظار أهل العلم في الاسم هل يذكروا نعم القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها هذه القاعدة السابعة في الكلام على ضد الواجب من الإيمان وهو الإلحاد والإلحاد فسره رحمه الله تعالى بالميل لأن الواجب مع هذه الأسماء نزوم الصراط المستقيم الذي بينته النصوص في التعامل مع هذه الأسماء إذا أثبتت النصوص اثبتها فمن عدل عن هذا الصراط فقد الحد يعني مان وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء ما كم أنواع الإلحال كثيرة وسيذكر رحمه الله تعالى منها أنواعا لكن يجمعها جامع واحد وهو الخروج عن الصراط المستقيم في التعامل مع هذه الأسماء هذه الأسماء أثبتها الله كما سيأتي تمدح بها تعرف بها إلى عباده فمن أتى لينفيها مثلا أو ليصف الله تعالى منها يجعل المعاني التي فيها هي معاني أثناء المخلوقين أو ذلك فهذا من الإلحاد كما يأتي نعم. وهو أنواع الأول أن ينكر شيئا منها أو, من أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها نعم لا شك ان انكارنا أثبت الله الحاد بين. رايت يا اخي لو قيل لك ما حكم اقامه الصلاه تقول واجبه ما حكم شرب الخمر تقول محرمه رايت لو عكس الانسان وقال ان اداء الصلاه ليس واجبا وإن الخمر ليس بمحرم حرم ماذا يكون قد ذعل قد ضاد الله وحاد الله تعالى فيما أخبر به من هذه الأحكام فكذلك ما يتعلق بالأسماء قد أثبتها الله تعالى فيأتي هذا لينفي ما أثبت الله هذا شكانه أنه داخل في الإنحاء إذا تأملت هذه الأسماء والصفات في النصوص وجدت الأسفل أولا ان الله تمدح بها واثنى بها على نفسه ثانيا ان الله يعرف نفسه لعباده بها فيقول سبحانه ان ربكم الله الذي الذي اسم موصول وما بعده صلاه الموصول يعرف بنفسه ان ربكم الله الذي نعم الآذان تصغي لان الله يعرف بنفسه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تعريف كل هذا يعرفك رب العالمين باوصافه أو إذا عرفك بافعاله او بأسمائه فاذا جاء انسان ينفي عن الله عز وجل هذا الذي تعرف إلى عباده به فقد الحله حلا بينا ثالثا يرتب الله عز وجل على هذه الاسماء على هذه الاسماء اعمالا يعملها عباده مثل دعائه بها ولله الاسماء الحسنى انظر الترتيب الآن فجعوا بها وهكذا كما تقدم في اليوم ذكر الايه فيما يتعلق بالصفات مثلا مرتب الله الحذر على العلم بصفاته وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فانظر الترتيب الآن فاحذروه فالحذر الآن عمل من عمل بني ادم مرتب على العلم بصفاته فإذا نفي عن الله ما أثبت منها سواء من الاسماء أو من الصفات مع هذا كله وغيره فقد ألحد النافي إلحاظاً بين الأشكل ألحد إلحاظاً يعني مال ميلاً واضحا عن الطريق السوي فيها نعم الثاني أن يجعلها دالة على صفات أن, أن يجعل لها أن يجعلها أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين تشابه, تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل, ميل بها عما يجب فيها نعم النصوص دلت على نفي التشبيه فمن أثبت المشابهة فقد ألحب لأن إثبات ما نفى الله إلحب كما أن نفي ما أثبت إلحب فمن أثبت ما نفى الله كالمماثله وقال بل أسماء الله تماثل اسماء المخلوقين وصفات الله تماثل صفات المخلوقين هذا الحد لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعلمنا أن السميع في المخلوقين لا يمكن أن يكون كالسميع في أسمائه تعالى والبصير في المخلوقين لا يمكن أن يكون كالبصير في أسمائه تعالى فإذا قال بل الاسم مماثل من الاسم او الصفه مماثله للصفه فقد الحد إذ كيف ينفي الله عز وجل المماثله ويجيء المشبه ليثبتها وعلى هذا فنفاه ما اثبت الله ومثبت ما نفى كلهم قد الحدوا في أسمائه تعالى وبه تعرف ان اهل التشبيه واهل التعطيل جميعا يدخلون في الايه في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون فإن الله أثبت فنفت المعصره ونفى فأثبتت المشبهة فدخلوا جميعا في الإلحاد لأن الإلحاد ما هو ما معناه الإلحاد معناه الميل ومنه سمي اللح في القبر لأن القبر ليس شق حفرة من أعلى القبر إلى منتهى بل إذا وصل إلى نهاية القبر مال إلى جهة القبلة يدخل جسد الميت فيه سمي هذا باللحد. لماذا لأنه مائل عن سمت القبر فالذين أتوا إلى ما أثبت الله ما أثبت الله الصراط المستقيم فيه أن تثبت والذي نفاه الله الصراط المستقيم فيه أن تنفيه فمن عكس فأثبت ما نفى الله أو نفى ما أثبت الله فقد الحد. يعني فقد ماني وعلى هذا فالمشبهة والمعطلة جميعا داخلون في قوله تعالى وذر الذين يكذبون في أسماء ثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها نفس نفسها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها ينزه, ينزه الله تعالى عنها من الالحاد أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه تقدم أن الأسماء توقفية لا مدخل للعقل فيها فمن سمى الله تعالى باسم اخترعه فقد تقدم بين يديه تعالى كما ذكرنا الله تعالى ليس محتاجا لك حتى تسميه سبحانه عن ذلك علوا كبيرا ثم من قال لك إن هذا الاسم, إن هذا الاسم لا يقوم بالله أنت تزعم أن هذا الاسم لا بالله جد على هذا أنهم سموا الله تعالى ما هو باطل لا يحل أن يسمى له النصارى لله تعالى بالاب يا بالله لما سموه بالاب لأنهم يجعلون عيسى هو ابن يقولون الأب والابن وهذا باطل لا شك فيه وكذا تسمية الفلاسفة لله تعالى بالعلة الفاعله فكل هذا من الإلحاد أن يسمى الله تعالى بمال من يسم به نفسه سواء من تسمية النصارى أو تسمية الفلاسفة أو كل من سمى الله بمال لم يسم به تعالى نفسه فإن هذا ضرب من برؤوب الإلحاد في أسماعه وكلمة الإلحاد يذهب ذهن كثير من الناس إلى المعنى الشائع لها هو أن الإلحاد يعني إنكار وجود الرب كما عليه زنادقة الدهرية والشيوعيون والملاحدة في الشرق والغرب هذا الصفاء السلاح تعرف عليه الناس في الأخير لكن, لكن كلمة الإلحاد في اصلها هي الميل وسيأتي ان الالحاد منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون دون ذلك فالالحاد الذي يطلق الان لا شك انه كفر وهو اقبح واخذل واخبث الكفر انه جحد لوجود الله لا اصل لا لأسماء او في فقط فالجحد بالوجود لكن اذا قيل الحد بالاسماء فالمراد مال بها عما يجب كما بينا معنى الالحاد نعم. الثالث الرابع نعم. أن يشتق من أسمائه اسماء للأصنام فما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللاتي من الاله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم فسموا. فسموا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به هنا ف... هذا وجه الإلحاد لهذا النوع هذا النوع أن يشتق لهذه المعبودات التي لا تستحق أن تعبد اشتق لها, لها من أسماء الله أسماء كما اشتقوا العزاء والمعبوداتهم من اسم الله العزيز واللات من اسم الله عز وجل الاله. فهذا لا شك أنه من الإلحاد اين الإلحاد؟ وجه الإلحاد أن أسماء الله تعالى خاصة به فإذا نقلت المعاني التي دلت عليها هذه الأسماء إلى المخلوقين فذلك إلحاج فإن أسماء الله وصفاته من موجبات استحقاقه للعبادة تعالى فكيف يجعل ذلك للمخلوق؟ فإذا اشتق من اسم الله نفسه اسم لهذا المعبود فكأنه اشتق الاسم بمعناه وأضهه على هذا المعبود حتى يبرر عبادته هذا لا شك أنه إلحاج قال ابن جرير رحمه الله تعالى في التفسير سمى المشركون اوثانهم باسماء الله فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزى وزعموا انها بنات الله يا لله هذا من الالحاد الذي لا شك فيه مما فعله المشركون نعم لقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى نعم كما أن الله مختص بالعبادة لا يجوز أن يعبد سواه فهو مختص بالأسماء الحسن فمن سمى غير الله باسم من أسماء الله على الوجه الذي يختص بالله عز وجل فقد ألحظ ولاحظ ما قلنا سمى سم غير الله باسم من أسماء الله على الوجه الذي يختص بالله هذا قيد يوضح وجه الإلحظ فمن سمى غير الله عز وجل جسم من أسماء الله بهذا الاعتبار فقد ألحظ أما من سمى المخلوق باسم يجوز أن يسمى به المخلوق على الوجه المناسب للمخلوق فلا مانع منه كتسمية المخلوق بأنه رحيم أو أنه سميع على الوجه اللائق بالمخلوق فلا يمنع هذا فلاحظ القيدين الاثنين أن يجوز إطلاق الاسم على المخلوق ما يكون الاسم ما يكون الإسم من الأسماء الخاصة بالله مثل الرحمن أو رب العالمين هذا لا يجوز أن يطلق على أحد لا يطلق إلا على الله فإذا أطلق على المخلوق اسما ليس من الأسماء الخاصة بالله وأطلقه على المخلوق على الوجه المناسب لضعف المخلوق وعجزه وافتقاره فلا مانع من ذلك وقد سمى الله عز وجل المخلوقين باسماء وسمى نفسه بهذه الاسماء فقال سبحانه عن نفسه وهو السميع العليم وقال عن اسحاق وبشروه بغلام عليم وليس العليم كالعليم وهكذا سمى الله نفسه بالحليم وسمى اسماعيل بالحليم وليس الحليم كالحليم اسم العليم يجوز ان يطلق على المخلوق يعني ليس خاصا بالله فإذا اطلق على المخلوق فيجب أن يطلق على المخلوق على الوجه المناسب للمخلوق فليس العليم في اسماء الله كالعليم في اسماء المخلوقين كما وضحنا ذلك عند الكلام على صفه العلم فالحاصل هذه الأسماء فيها هذا التفصيل. إذ من أسماء الله ما لا يجوز أن يطلق إلا على الله كما تقدم كرب العالمين والاسم الأكبر الجليل الله لا يجوز أن يطلق على أحد وهكذا اسم الرحمن لا يجوز أن يطلق على أحد وهناك أسماء يجوز أن تطلق على المخلوق حتى بأل مثل كلمة الملك ومثل كلمة العزيز لكنها على الوجه اللائس بالمخلوق الملك عند المخلوق هذا لم يكن ملكا سابقا مستديما بل أتاه بعد ان لم يكن ملكا ثم إنه في ملكه يمكن أن يزال من ملكه ويهان ثم لو لم يزال من ملكه واستمر عليه فإن نهايته أن يفنى وينتهيه وينتهي ملكه معه، فلهذا الاعتبار إذا قلت الملك فهو ملك بعفاء بني آدم وليس كالملك الرب سبحانه وتعالى إذا اطلق فلهذا جاز أن يطلق هذا الاسم وهكذا العزيز وهكذا العليم ولهذا قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم ليس كرأفة الله ولا كرحمة الله التي قال ورحمتي وسعت كل شيء فبهذا الاعتبار يكون عند طالب العلم التفريق بين الاسماء متى يكون إطلاقها على غير الله إلحادا ومتى لا يكون أما الاشتقاق نفسه يعني يشتق من الاسم من اسماء الله عز وجل ويجعله للمعبود فالمقصود به واضح مقصودهم به أن يجعلوا لهذا المعبود شيئا من صفات العبادة حتى يستحق العبادة في زعمهم نعم فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها والإلحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومنهما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية إلحاد قطعا بجميع أنواعه محرم الميل في هذه الأسماء كله محرم وقد هدد الله الملحدين بتهديد عظيم فقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون, سيجزون ما كانوا يعملون فوكلا عقوبتهم عليه سيرون هناك وهذا تهديد في غايه ما يجلب للمؤمن الخوف من ان يكون من هؤلاء الذين يلحدون في اسماء الله وامر الله اهل الايمان بان يتركوا طريقهم الخبيث ولا يسلقوه وذاروا الذين ينفذون في أسماء ثم من الإلحاد ما يكون شركا أو كفرا كتثمية المشركين لأسمائهم كما تقدم سموا العزة حتى يعبدوها اشتقوا لها من اسم العزيز حتى يجعلوا لها معنى من مثل اسم العزيز بالله عز وجل حتى يعبدوها عياذا ومنهم ما يكون دون ذلك حسب ما تقتضيه الله بذلك تكون قواعد أسماء الله تعالى المذكرة في هذا الكتاب قد انتهى عرضها ويبدأ القسم الثاني من الكتاب وهو قواعد في صفات الله وكثير مما قلناه في الأسماء وأفضنا فيه سنقتصر فيه عند الكلام على الصفات سيأتينا ان شاء الله تعالى في القواعد أن الصفات لا هي توقيفيه ما ذكرناه بالاسماء من كونها توقيفيه وما التوقيفي شاف لا لاننا نقول الاسماء توقيفيه وكذلك الصفات توقيفيه ومعنى التوقيف هنا هو معنى التوقيف وسبب كونها سبب كون الاسماء توقيفيه موجود لسبب كون الصفات توقيفيه او موجود جملة منه يكون الكلام في المواضع المتكابعة سيكون إن شاء الله تعالى مجزل نعم قواعد في صفات الله تعالى القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك وقد دل, وقد دل على هذا السمع والعقل والفطره أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. نعم كما قدمنا في أن الله أن الله تعالى, وهنا أن صفات الله تعالى كلها صفات وكما قال في أسماء الله لا نقص من لذلك يقال في صفات الله لا, نقص فيها لا ولا تقديرا. كل هذا يقال في الاسماء وفي الصفات ثم ذكر الايه ويقول تعالى ولله المثل الاعلى وبين أن المراد بالمثل هنا الوصف اي ولله الوصف الاعلى وقد تقدم في الأسماء او تعالى ولله الأسماء الحسن الوصف الاعلى المثل الاعلى هنا الأعلى هنا اسم تفضيل وقوله تعالى الاحسنه هناك ايضا اسم تفضيل فلهذا قلنا ان كلامنا في هذه القواعد قد يكون موجزا باعتبار أن جزءا كبيرا منه مضى في الأسماء ثم ذكر الأدلة على هذا على كونها صفات كمال من خلال أدلة السمع الذي قلنا المراد بالسمع القرآن والسنة فذكر الآية ولله المثل الأعلى وبينه ثم سيذكر دلالة العقل على كون صفات الله كلها صفات كمال نه وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، إما إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبه إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، الثاني. والثاني باطل بالنسبه إلى الرب الكامل المستحق المستحق للعبادة. نعم، كل موجود فلا بد أن يكون له صفة كمال أو صفة نقص. فيتعين أن يكون متصفاً الرب عز وجل يتعين أن يكون متصفاً بالكمال ويأتي إن شاء الله أنه هو الذي يهب لغيره الكمال والعقل يقطع أن النقص في حق هذا الملك العظيم أنه باطل محام لا يمكن أن يقال في صفات الله تعالى أو في أسمائه بتطرق النقص إليها حاشاه من نعم والثاني باطل بالنسبه إلى الرب الكامل المستحق للعبادة ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعد، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواس غير أحياء وما يشعون ايان يبعثون وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون كل هذه الآيات دالة على أن النقص في المعبود دال على بطلان عبادته لأن المعبود الحق لا يوصف بالنقص بل له الوصف الأعلى والأكمل ثم إن أمل هذه الآيات خذ مدى ذلك في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فبين ابراهيم لابيه بطلان استحقاق الأفنان للعباده بنفي صفات الكمال عنها لما تعبدوا معبودا فيه صفات النقص الآثرة الأولى لا يسمع الثاني لا يقصد الثالث لا يغني عنك شيئا يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الا ترون يا ذوي الحجاب أن إبراهيم لا يعيب على ابيه عباده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ويدعوه الى عباده ربه الا لان رب ابراهيم يسمع ويبصر ويغني يقول والا لقال اذر تعيب علي عباده ما لا يسمع ولا يبصر ومعبودك ايضا لا يسمع ولا يبصر فابراهيم عليه الصلاه والسلام يبين لابيه انتفاء استحقاق هذه الأصنام للعبادة من خلال نفي صفات الكمال عنها لأن الذي ليس له صفات كمال لا يستحق أن يعبد فبدأ يعدد له صفات النقص الموجودة في الأصنام التي تجعل العاقل لا يعبدها اتعبد صنما لا يسمع عيب من عيوب هذا الذي تعبد انه لا يسمع ترفع له دعوة وهو لا يسمعه، لا يبصر الرب يبصر عباده إذا كانوا منهم في أي موضع فمن كمالهم أنهم لا يغيبون عنه فيوصل إليهم رحمته ولطفه ثم هذا الصنق لا يغني عنك شيء فكيف تعبدوا ما فيها صفات النقص فلاحظ كيف أبطلت أبطل استحقاقت هذه الاصنام للعباده من خلال نفي صفات الكمال عنها فلولا ان لله صفات كمال هي انه يسمع ويغني لما عيبت الاصنام بضدها ولهذا لما عبد بنو اسرائيل العجل قال تعالى مبينا صفات عقولهم الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين فعاب الله على بني اسرائيل ان يعبدوا ما فيه صفات نقص ومنها انه لا يتكلم ألم يروا انه لا يكلمهم ومنها انه لا يهديهم ولا يهديهم سبيلا وقال تعالى في ايه اخرى افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا اذن لماذا يعبدونه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يهديهم سبيلا ولا يتكلم ومن شأن الاصنام ان ألا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا فابطل استحقاقها للعباده بنفي صفات الكمال عنها ولهذا من خطوره نفي صفات الكمال عن الله أن نفاس صفات الكمال عن الله يقدحون بذلك في صحقاته للعبادة من حيث لا يشعرون وهذا مثال على اللازم كما قلنا فقد يتصور أن هذا يلزمه فإذا نفى عن الله هذه الصفات العظيمة وهذه الصفات هي مما استحق لها الرب العبادة اقرأ قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فلأنه خلقكم وأوجدكم من العدم هو المستحق للعباده فنفل صفات الكمال عن الله يقدح في استحقاقه للعباده ولهذا قال أهل العلم إن الخلل في جانب من التوحيد ينعكس على الجانب الآخر إذ أنواع التوحيد متلازمة متضمن بعضها لبعض فالخلل هنا ينعكس على الخلل هناك ولهذا هذه الآيات إذا تاملت تجد أن الله تعالى أبطل استحقاق هذه المعبودات أبطل استحقاقها العبادة من خلال نفس صفات الكمال على ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له أما الرب فيستجيب ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون اصلا هم في غفلة عن دعائهم فضلا عن أن يسمعوا أما الرب تعالى فحاضر وما كنا عن يفلق غائبين وهو عز وجل يسمع النجوى ويبصر العبد سبحانه وبحمده فافضل استحقاقها من خلال انها لا تستجيب استحقاقها العبادة من خلال أنها لا تستجيل بالداعي وهي في غفلة الحمد في الآية الأخرى قدح الله عز وجل في استحقاق المعبودات في هذه العبادة من خلال انها لا تخلق والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أتعبد ما لا يخلق وهو مخلوق مخلوق فيقدخ هذا في استحقاقه العباده ولهذا قال أموات غير أحياء ثم الله تعالى فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت عكس هذا ثم قال فيها وما يشعرون أيان يبعثون فالحاصل أن مما أبضل به عبادة هذه الأصنام أن أبضح ما فيها من النقص أما الله تعالى فصفاته صفاته صفات كمال فاستحق العبادة عز وجل نعم ثم إنه قد ثبت بالحث والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به هذا دليل عقلي ظاهر في المخلوق كمال بحسب المخلوق لا كمال مطلق لأن كمال الله مطلق أما المخلوق ففيه كمال بحسبه فالذي أعطاه الكمال وهو الرب سبحانه هذا المخلوق هو رب العالمين هو أولى به فكل صفه كمال للمخلوق الله تعالى أولى سبحانه وتعالى بها على الوجه اللائق بالله نعم وأما الفطرة لأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة؟ اللائقة اللائقة بربوبيته وألوهيته حب هذه النفوس لباريها سبحانه وتعالى وتعظيمها واستقرار ذلك في الفطر الفطر مستقر فيها تعظيم الله عز وجل لاتصابه تعالى بالصفات اللائقة وهذا أمر فطرة عليه النفوس أن رب العالمين له أكمل الصفات ولو أجلها وأرفعها سبحانه وتعالى فهذا أمر معلوم بالفطرة مستقر فيه فطر العباد أن ربهم هذا الذي احبوه وتعلقوا به سبحانه وتعالى أن له عز وجل من الصفات أكملها نعم وإذا كانت الصفه نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعه في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعز والعمى والصمم ونحوها لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب صفات الله تعالى صفات الكمال النقص مضاد للكمال كما هنا كالعمى والعجز وغيرهما لذا نفاه الله تعالى عن نفسه فتعين ان ما وصف الله به نفسه صفاته إذ لو كان نقصا لتنزه عنه يعني انت الان ترى النصوص منها ما ينزه الله ويبرئه من صفات، ومنها ما يثبت لله صفات ويبين أنها من المحامد. فدلك هذا على أن الرب تعالى ينفي النقص عنه، فلما نفى النقص عنه وتنزه عنه وأثبت تعالى لنفسه صفات، دل على أن تلك المثبتات. صفات كمال فتعين أن الذي يصف الرب به نفسه صفات كمال إذ لو كان نقصا لتنزه عنه كما في هذه الأمس فلما وصف نفسه به وتمدح به عز وجل وعرف عباده نفسه به بهذه الصفات كما قال وكيع رحمه الله بهذه الصفات عرفنا الله الله تعالى إذ ذكر هذه الصفات فهو يعرف عباده بنفسه تعرفنا صفات ربنا بهذه الصفات فدل على انها كلام على انها من الكمال وقد قال الله عز وجل وهو اعلم بنفسه قل أأنتم انتم اعلموا أن الله فنحصل ان الصفه اذا كانت نقصا فان الله تعالى ينفيها عن نفسه كما في قوله لما ثمنا نفسه بالحلقه الذي لا يموت ونفى سبحانه وتعالى ان يعزب عنه شيء لا يضل ربي ولا ينسى ونفى العجل عن نفسه وما كان الله ليعجله من شيء وهكذا نفى عن نفسه أن يكون غير سامع بل هو سامع مطلع سبحانه وتعالى وهكذا في الحديث إن ربكم ليس باعور وذكر أن الدجال أعور والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة ليثبت أن الله تعالى عينين اثنين وهكذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه عن ربه ان يكون اصم لا يسمع او غائبة غير حاضر فالحاصل ان صفات النقص ينفيها الرب عن نفسه ولهذا اذا نفى الرب عز وجل عن نفسه بين الذي في هذه المنفيات من النقص كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن وما ينبغي للرحمن ان يثقل ولد فانا سبحانه وتعالى ان يصلح هذا منه لان ذلك نقص ومنهم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ما يليق ولا يصلح ان ينام رب العالمين الذي يصرف الامور سبحانه وتعالى ينام لا ينبغي ان ينام فالشيء الذي لا يليق بالله ينبيه الرب عنه والشيء الذي يثبته يقول كما لا نعم وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء نعم لأنه نسب لله لأنه نسب لله ما لا يليق فاستحقوا لعن الله ومقفل وقالت اليهود يد الله مغلولة قال تعالى غلت يديه ونعنوا بما قالوا لانهم نسبوا الى الله ما لا يليق وهذا جرم كبير ان ينسب الى الله عز وجل ما لا يليق به ولهذا تامل في هذه الايه اليهود ذكروا في شيئين هناك الشيء الاول نسبوا الى الله اليد ولما نسبوا له اليد زعموا انها مغلوله فأثبت الله لنفسه اللائق به وهو اليد فقال بل يداه مبسوطتان ونفى الغل أين نفى الغل في إثبات ضده وهو البسط وقالت اليهود يد الله ولت قلت أيديهم ولعنوا, ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان فلم ينفي سبحانه وتعالى اليدين أن اليدين من الكمان ولكن نفى النقص الذي زعمته يهوب فقالوا يد الله مغلولة نفى النقص بأن أثبت الكمال وهو البس نعم وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقه ونقول ذوقوا عذاب الحريق نعم لما ذكروا إيادا بالله أن الله فقير نعود بالله من قالت السوق هذه الألفاظ الوقحة قال على جناسه وقذاره اليهود لانهم من يستطيع ان يقول بالله مثل هذا الا احبل الناس واحط الناس ولم على ان يقولوا ان الله فقير لعنه الله عليهم بل قالوا ونحن اغنياء قال هو فقير ونحن الاغنياء ان الله العافيه والسلامه ولهذا قال تعالى مبينا العاقبه التي ستكون لهم سنكتب ما قالوا وقلنا ذكر عز وجل أنه سيحاسبهم عليه قتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق فأوردهم النار عيانا بالله لأجل أنهم وصفوا الله وسموه بما لا يليق فالحاصل أن تسمية الله بما لا يليق أو وصف الله بما لا يليق أمر عظيم جدا ولهذا الرب نفى عن نفسه ما لا يليق وأثبت لنفسه ما يليق به تعالى. نعم ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فنزهه عن النقائص دال على أن وصفه لنفسه بالصفه لا يكون الا بكمال الصفه التي اتصف بها اذ لو كانت نقصا لتنزه عنا كما قلنا في قوله وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وفي قوله عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون واذا كانت الصفه كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزه في حق الله لم تكن جائزة في الله لم تكن جائزة في الله ولا ممتنعا على سبيل الاطلاق فلا تثبت فلا تثبت له فلا تثبت له اثباتا مطلقة ولا تنفى عنه نفيا مطلقة بل لا بد من التفصيل الآن هذا ثالث قسم القسم الاول الصفات اللائقه بالله وتقدم ان على اكمل ما يكون من الصفات على اكمل ما يكون من الكمال فقد اثبتها الله نفسه القسم الثاني ما لا يليق من الصفات وتقدم ان الله نفىها عن نفسه وبين تنزهه عنه هذا النوع الثالث من الصفات تكون هذه الصفات كمالا في حال وتكون نقصا في حال هنا لا يجوز أن تنسب لله مطلقا ما دامت كمالا في حال ونقصا في حال فلا تنسب نسبة مطلقة كنسبة العلم فهذا شأن الصفات التي ليست كمالا في كل الأحوال الصباح التي ليست كمالا دائما لا نثبتها على سبيل الدوام لأنها تكون في بعض الأحيان نقصة ولا يليق أن تنثب لله تعالى فتكون محله تقصيل لا تثبت اثباتا مطلقا وإن ولا تنفى نسيا مطلقا ايضا وإنما تثبت في حال الكمال وتنفى في حال الكمال وهذا كله يستضح بالمثال في الآثين نعم تجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد وتكون نقصا في غير, هذه في, في غير هذا الحال نعم هذا المثال الذي يوضح هذا القسم المكر والكيد والخداع فيها ايصال الضر الى الغير بطريق خفي ان توصل الضر الى غيرك بطريق خفي غير واضح وهو نوعان مذموم وممدوح من المكر ما هو مكر مذموم ومن المكر ما هو مكر محمود الاول المذموم ان تفعل ذلك بمن لا يستحق فهذا لا يمكن ان ينسب الى الله لا يجوز ان ينسب الى الله ان يمكر بمن لا يستحق المكر النوع الثاني من الكيد والمكر أن يفعل ذلك بمن يستحق ولذا لم يتسمى الله بالماكر ولا الكائد لأن أسماه كما قلنا حسنى أما الوصف من هذه فكما تقدم في حال يكون المكر محمودا وفي حال يكون مذمو متى ينسب إلى الله المكر في الحال المحمود وان يفعل ذلك بمن يستحقه تعالى كما سياتي في الايه ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الاطلاق وانما ذكرها في مقابله, في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها حتى لو ذكرت مطلقه حتى لو ذكر المكر مطلقه لله المكر جميعا حتى لو ذكر مطلقا فإنه واقع في موقعه قطعا إن الله تعالى حكيم عليم ويوقع الأشياء في موقعها سبحانه وتعالى وسيذكر رحمه الله تعالى آيات فيها أن الله مكر بمن استعمل المكر وخادع من استعمل الخديعة ولكن يقال حتى لو ذكرت مطلقا فإنا لا يمكن أن تقع من الله إلا في الموضع إلا الذي هو في حالة نعم كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقوله قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم نعم ذكر هنا أن أعداء الله يكيدون ولكن الله يكيدهم سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون ولهذا قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون هذا معنى كون المكر يأتي إعيابا بالله للمنكور به وهو لا يشعر فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فكانوا يمكرون ولم يدروا ان الله تعالى الذي اليه سبحانه وتعالى هذه الامور العظام انه قد مكر بهم نسال الله العافيه ولهذا قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فقال تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا والعاقبه ما هي أنهم أمهلهم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا حتى يروا العاقبة الله العافية والسلام وهكذا يبلغ بهم أهل النفاق عياذا بالله من خباثه عقيدتهم أنهم يخادعون الله وما علموا أن الله عز وجل يخدعهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أو يخادعون لكن الله تعالى هو خادعهم ولهذا تكون عاقبتهم في الدنيا بوار العمل وابنحلاله وفي الآخرة الدرك الأسفل من النار فعاد عليهم خديعتهم بأسوأ ما يكون كما قدمنا في الآية الأولى فانظر كيف كان عاقبة مثل عاقبة المكر، عاقبة الخديعة عاقبة الكيف أن تعود عليهم هم وهكذا قولهم, في قولهم ما ذكر الله عز وجل عن ما ذكر عن الله عز وجل من الاستهزاء إذا قابلوا المؤمنين اظهروا الإيمان وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم أي رب وذكر بعض السلف المرادي بالخديعه التي تقع لهم أن النار عياذا بالله إذا دخلوها تخبو فيفرحون يظنون أنها انتهى حرها فيمشون ثم يخسقوا بهم فيها نساء الله العافية والسلام ومما ذكر في الاستهزاء ذكر مما ذكر في الاستهزاء بهم أن تفتح لهم أبواب في النار فيركمون يريدون الخروج منها فتغلق هذا نوع من استجداء بهم فما العاقبة العاقبة أن خلدوا في النار عياذا بالله واتضح من له المكر جميعا سبحانه وتعالى كما قال تعالى لله المكر جميعا سبحانه وتعالى فالمكر إليه سبحانه بحمد ولهذا يخشى من كيدا من مكره تبارك وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى اذا مكر بالعمر أتاه من النعم ما يطغيه ويغشي على قلبه وعينه حتى يسترسل كما في الآن إنهم وأملي لهم من الملاوة من الوقت سنستدلهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين غطف تعالى كيده بأنه متين متمدحا بعظمة كيده فكيف ينفل كيده إذن الإنسان يقول أنا أمتي عن الله الكيد الله يتمدح بأن كيده متين وينسبه إليه لله المكر جميع لكن الكيد والمكر الخديعة والاستهزاء وكل هذه الامور إنما يوقعها سبحانه وتعالى في موقعها اللائق ولهذا هذه الصفات هذا النوع من الصفات ينسب إلى الله في حال فونه كمالا وذلك أن يوقعها تعالى بمن يستهر، ولا ينسب إليه في حال كونها نقصا، وهي أن توقع بمن لا يستهر، نعم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الاعتمال، وهي صفة ذم مطلقه الخيانه مذمومه مطلقه بكل حال حتى لو كانت في مقابله من يخون فمن خانك لا تخن كما الحديث لا تخن من خان ولذا الخيانه المذمومه هذه التي ليست كالمكر تكون في حال حال كمال وفي حال حال حال نقص لما كانت الخيانه مذمومه مطلقا لم ينسبها الرب إلى نفسه مع انه تعالى ذكر عن أعدائه أنهم خانوا فقال وإن يريدوا خيانتها فقد خانوا الله ما قال فخانها حاشاه من ذلك فقال فامكن منهم لأن الرب تعالى لا يصدق أن ينسب له الخيانة ولو في مقابل, في مقابل خيانة اعدائه ولهذا قال فامكن منهم لأن الخيانة كما قلنا ليست كمانا ولا حتى في مقابلة والله تعالى لا يحتاج اصلا أن يخون الذي يحتاج أن يخون فيه ضعف فلهذا أتى بطريق الخيانة أما الرب تعالى فاليه الأمر كله سبحانه وتعالى فيمكن منهم ويبطش بهم سبحانه وتعالى ولا وليس بحاجة إلى أن يخون كما خانوا نعم وبهذا عرف ان قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب نعم. نعم. يجب النهي عنه أشك في ان هذه الكلمة منكره وقول العامة هذا قول باطل اشك إن يقول احدهم للاخر يخاف ان يخونه انظر اياس والخيانه الله يخون من يامر هذا لا يجوز ان ليس لا يصح ننسب الى الله عز وجل الخيام والذي يشيع من الألفاظ المنكرة كثير الحقيقة ولهذا صنف الشيخ بكر زيد رحمة الله تعالى عليه كتابا حافلا سماه معجم المناهي اللفظيه تتبع فيه جملة كثيرة من الألفاظ المنهي عنها وجمله كثيرة من الألفاظ المنهي عنها تكون وردت إلى المسلمين ولسيما في هذا الزمن من خلال وسائل الإعلام إن وسائل الإعلام في الحقيقة أدخلت كثيرا من الالفاظ لأنها تأخذ من تلك البلاد وتترجم وتقرأ هكذا دون أن يتفكر لبيب في اللفظ المناسب اللائق بالمسلمين أنه ليس كل ما يوجد في تلك البلاد التي هي بلاد الإباحية والكفر يقال في بلاد المسلمين ولما كان الإعلام يسمع كثيرا انتشرت الأسس كلمات كثيرة فينبغي مناحظة هذا والتنبيه عليه لانه يشيع في الناس بعض الألفاظ بغاية السوء معانيها غاية غاية في الملمه فينبغي ملاحظتها هذا وأن يعلم أن مثل هذه الأشياء التي تشيع في الناس ينبغي لطلبه العلم وخطبة الجوامع ونحوهم التنبيه عليها حتى يتركها الناس ويجتنبوها لأن كثيرا من العامة يقولونها جهلا ما يقولونها على سبيل العناد أو التدين بها نعم القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة ذلك. وذلك. وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة متضمن متضمن متضمن, متضمن أي اسم أنم وذلك يعني. لأن كل اسم متضم متضمن لصفة كما تبق في القاعدة في الثالثة من قواعد الأسماء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها في هذه القاعدة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء تقدم أن الأسماء توقفها وكذلك سيأتي بالصفات الصفات إن شاء الله تعالى أنها توقفها ذكر في هذه القاعدة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذكر سببين لهذا اولا كل اسم يتضمن صفه وعليه فكل اسم نعده لله نعد معه صفته فإذا قلنا العزيز مباشرة صفة العزة لا. الرحمن صفة الرحمة السميع صفة السمع وهكذا السبب الثاني أن من الصفات ما يتعلق بافعال الله وأفعاله وأقواله تعالى لا منتهى لها وعليه فستكون الصفات أوسع بكثير من الأسفل لأن من صفات الله تعالى ما يتعلق بالأفعال أفعاله عز وجل وأفعاله تعالى لا منتهى لها فبالتالي ستكون أوسع من الأسفل يمكن في الحقيقه أن يرافى امر ثالث على ما ذكره رحمه الله وهو أن الأسفل يتضمن قد يتضمن أكثر من صفه الاسم الواحد قد يتضمن أكثر من صفه كما تقدم في اسم الحكيم الحكيم يتضمن كما قلنا صفة الحكم وصفة الحكم فهو اسم واحد تضمن صفتين اثنتين نعم قال الله تعالى ولو ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإمتياز. لاحظ أخي طالب العلم أن وكان إذا جاء بعدها جار ونجور حسمها مؤخر. يعني عندنا الآن أن من صفات الله المجيئة المجيئة هذا اسم ان مؤخر الجار والمجروم متعلق بالخبر وهكذا إذا قلت كان من الناس رجال أين اسم كان رجال اسم كان مؤخر من الناس متعلق بالخبر مقدم وهذا يكثر اللحن فيه بعد أن وكان واخواتهما أن يبقى الاصل أن من صفات الله المجيء باعتبار أن المجيء هو خبر أنه وأن خبرها مرفوع لا المجيء هنا مؤخر اسمها مؤخر وهكذا لو قال كان من صفات الله المجيء كان من صفات الله المجيء فيكون اسمها مؤخرا يعني إذا جاء الجار والمجرور يؤخر الاسم نعم ومن امثله ذلك من أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والاتيان والأخذ والاتيان والأخذ والاتيان والأخذ والإمساك والبضج إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال تعالى وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأثيهم الله في غلل من الغمام وقال فأخذهم الله بذنوبهم وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقال إن بطش ربك لشديد وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها فلا نقول إن, إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممتك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به نعم كما ذكر رحمه الله نصف الله عز وجل بأوصاف ولا نأخذ منها أسماء فنصفه تعالى كما هنا بأنه يجي يبطش ينزل إلى سماء الدنيا ولا نجعل من هذه الصفات أسماء نحن نجعلها ليس لنا ذلك فنقول الجائي الباطش النازل هنا الآن هذه اتصف بها ولم يتسمى بها ولهذا صار باب الصفات أوسع لأنه سبحانه وتعالى يتصف بصفات ولا يتسمى بها أما الاسم إذا تسمى به فلا بد أن فيه صفات فلهذا صار باب الصفات أوسع من باب الاسم نعم القاعدة الثالثة صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك نعم كما الثبوتية يعني الثابتة لله التي اثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم هذا معنى الثبوتية كما ذكر هنا كالحياة والسمع والبصر والعلم والنزول وغيره هذه تسمى ثبوتية أي تثبت لله تبارك وتعالى لان الله أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. فيجب, فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته يتضمن يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وك... وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن وكو... أي... وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول, رسول... رسوله هنا الان يا اخوان كلمه كون كلمه كون تعمل عمل كان الان كون محمد الان صارت مضاف ومضاف اليه اين يظهر اثر المصدر هنا يظهر في الخبر كون محمد رسوله يعني كأنه يقول كان محمد رسوله نعم وكون محمد صلى الله, عليه و... صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن, مرس... عن مرسله عن مرسله عن مرسله وهو الله عز وجل بدأ في ذكر أد الله وآبا يعني إن شاء الله ذكر معروف الآن إن شاء الله للإخوة يقول ممن الدلائل على ودوب إثباته هذه والصفات التي أثبتها الله تعالى نفسه دل على هذا السمع والعقل والسمع كل ان المراد به القرآن والسمع وذكر هذه الآية نموذجا في الآيات كثيرة هذه الآية أمر الله عز وجل عباده فيها بالإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الآية الآية ذكرت عددا من أصول الإيمان آمنوا بالله والإيمان بالله يتضمن كما قلنا في أول الكتاب يتضمن الإيمان بصفاته قوله تعالى والكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي أنزل الله تعالى على رسوله ذكر فيه تعالى صفات كثيرة فنؤمن بها لاننا نؤمن بهذا الكتاب كل… ومما نؤمن بهذا في الكتاب الصفات التي أخبر بها الرب نفسه والكتاب الذي نزل آمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بصفات فكما أننا نؤمن به صلى الله عليه وسلم ونصدقه في كل ما أخبر به فإن مما أخبر به عن ربه أن أخبر عن ربه بصفات نتصف اتصف بها فالواجب أن نؤمن بما أخبر به صلوات الله وسلامه نعم وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد سلالة العقل هنا ظاهرة الله تعالى أخبر عباده عن نفسه بأنه اتصف بكث وهو أعلم بنفسه من عباده فيختفى العقل أن يصدق العباد ربهم. قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله فالله تعالى إذا سمى نفسه أو وصف نفسه هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى من عباده وهو اصدق قيل اصدق قول سبحان لا اصدق من قوله سبحان ولا احسن من حديثه فكيف لا يؤمن العبد بصفات رب يعتقد فيه هذا يعتقد انه سبحانه وتعالى كلامه احسن الكلام واصدق الكلام ثم اذا جاءت الصفات لا يقر بها هذا من التناقض البين المقابل تناقضه بالعقل عقلا لان العقل يضطر ما دام قد آمن بربه تعالى وربه تعالى يخبره أنه متصف بكذا وكذا مقترى العقل أن يصدق الرب سبحانه وتعالى نعم فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيش بحيث لا يفصح بما يريد بحيث, بحيث لا, يفصح لا يفصح لا يفصح بما يريد أعد أعد. من يجوز عليه الجهل أو الكذب ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي أو العي أو العي بحيث لا يفصح بما يريد نعم. وكل هذه العيوب ثلاثة ممتنعه في حق الله عز وجل فوجب قبول خبره على ما اخبر به نعم. متى يقع التردد في الخبر إذا جاءك خبر فإنك تتردد فيه في أحوال ثلاثة إذا كان الذي أخبرك جاهلا بما يخبر به ما له علم نهائي يخبرك بأمر لا يعلمه لأنه لا يمكن أن يأتي هذا الجاهل بالعلم وإذا أخبرك بالخبر كاذب لأنك تشك في صدقه وأمانته وإذا أخبرك بالخبر من عنده عي يقال عي في كلامه عيا وعياء عجز عنه فلم يستطع بيان المراد يقال عيا في كلامه عيا وعياء عجز عجز عنه فلم يستطع بيان المراد وكل هذا منسف في حق الله عز وجل قال الله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا فكلامهم اصدق الكلام واعدل الكلام وكلامهم اتم الكلام ولهذا يتعود لكلمات الله التامات كلاما لان كلامه تام سبحانه وتعالى فلا جهل حاش لله من ذلك ولا كذب سبحان الله تعالى عن ذلك ولا عج عن الصح سبحان الله وتعالى عن ذلك ولهذا وصف الرب تعالى كتابه باوصاف تبين ما فيه من البيان فسمى تعالى كتابه بالنور والهدى والشفاء والفصل والفرقان والقيل كل هذا لبيان ما فيه من الكمال، لبيان ما, ما فيه من البيان الذي هو مناقع للعي في الكلام نعم. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه أصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأصحهم بيانا فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أفصح منه فكلامه غاية في الوضوح لا أحد أعلم منه فكل من عنده علم فهو دونه في العلم من المخلوقين صلى الله وسلامه عليه وسلم وأنصح أمة للأمة فلو أتيت بأعظم الناس نصحا وحرصا وشفقة لكان النبي صلى الله عليه وسلم فوقه في ولو أتيت بأكثر الناس فصاحة وبيانا لكان النبي صلى الله عليه وسلم فوقه في هذا فوجب قبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان كما تقدم يخشى من المتكلم إذا كان غير مفسح أو غير عالم أو غير صادق ورسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق الناس واعلم الناس وافضح الناس ووجب قبول خبره عليه الصلاه والسلام وسياتي تفصيل هذا ان شاء الله لكم غدا نعم اخيرا الشيخ الاهل ان شاء الله سياتي تفصيل هذا في الغد ان شاء الله نعم والصفات السلبيه السلبية ماجد. السلبيه تقدم ان الصفات نوعان صفات ثبوتيه وصفات سلبيه والسلبيه المراد بها المنفيه نعم والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب نعم الصفات السلبية التي نفاها الله تعالى عن نفسه وهي كلها صفات نقص ما ينفيه الله تعالى عن نفسه لا بد أن يكون فيه نقص وهنا ينتبه طالب العلم لفائدة كبيرة جدا في اعتقاد أهل السنة والصفات. منهج أهل السنة في أعلى والصفات لا بد فيه من أمرين اثنين النفي والإثبات إثبات ما أثبت الله لنفسه أو اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه لا بد من الاثنين قد يقول القائل إن الأسماء والصفات هي إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى لا بد أن تعلم أن ما نفاه الله يجب أن ينفى كما أن ما اثبته الله يجب أن يثبت وهناك فائدة عظيمة جدا في حديث الصحابي الذي كان يصلي بأصحابه فإذا صلى بهم قرأ سورتين اثنتين في الركعة الواحدة قل هو الله احد وقرا سورة اخرى معها في الركعة الثانية يقرأ سورتين ايضا قل هو الله احد وسورة اخرى فطلب منه منعه ان يقتصر على احدى السورتين اما ان يقتصر على سورة الاخلاص او ان يقتصر على سورة الاخرى فابى انا اصلي بكم هذه الصلاة فلم يروا ان يزيلوه واخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه هذا فقال عليه الصلاه والسلام سلوه لاي شيء يصنع هذا فقال وهذا هو الشاهد لانها صفه الرحمه يعني سوره الاخلاص قل هو الله احد وانا احبها فقال حبك اياها ادخلك الجنه كما قال عليه الصلاه والسلام الشاهد ان الصحابيه ماذا قال في سوره الاخلاص قل هو الله احد قال لانها صفه الرحمن ما الذي تضمنت سورة سوره الاخلاص تضمنت النفي والاثبات قل هو الله احد اثبات الله الصمد اثبات لم يلد ولم يولد نفي ولم يكن له كفوا احد نفي ماذا سمى هذا الصحابي هذه السوره سمها بصفه الرحمن اقره النبي صلى الله عليه وسلم نعم اقره فدل على ان الصفات لا بد فيها من النفي والإثبات ولهذا الآية التي هي قاعدة في الأسماء والصفات تضمنت النفي والإثبات ويقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء نفي وهو السميع البصير إثبات فلا بد من الأمر لا بد من النفي ولا بد من الإثبات وهذا من المهم بما كان أن يتفطن له طالب العلم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية أن مذهب آل السنة للأثماء والصفات يتضمن النفي والإثبات نفي ما نفاه الله أو نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أثبته الله أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا معنى هذا أن ما نفاه الله تعالى من الصفات, الصفات النقص نفاه عن نفسه لاتصافه بغضها من صفات الكمال لأن النفي المحض المجرد ليس مما يتمدح به فنفى الله تعالى عن نفسه صفه نفس لانه متصف بضجها من صفه الكمال فنفى الظلم نفى الظلم عن نفسه بكمال عدله ونفى الموت عن نفسه لكمال حياته وهكذا إذن النفي لا بد في لا بد أن يتضمن ما يدل على الكمال إذ النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا فما نفاه الله تعالى عن نفسه من الصفات؟ فإنما نفاه لأنه تعالى متصف بضد هذا النقص من الكمال نعم ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا كما لو قل الجدار لا يظلم وقد يكون للعز عن القيام به فيكون نقصا نعم هذا بيان لكون النفي المحض لا يتضمن الكمال فقد ينفى الشيء بعدم قابلية المحل المنفي عنه باتصافه لأن يتصف به كنفي الظلم عن الجدار هذا ليس كمال لا يقال هذا الجدار لا يظلم. أنت لا تمدعه بهذا لأن الجدار ليس محلا قابلا أصلا للظلم كما يضلل لا يظلم. وقد ينفى الوصف الذي هو نقص بسبب العجز عنه فقد ينفى الظلم عن عاجل هو لم يظلم لا لأنه مستصف بصفة العدل ولكن لانه يعجز عن أن يظلم لأنه دليل ولو قد عز لربما ظلم لكنه لا يظلم لعجزه كما في أبيات الشعر التي سيولد رحمه الله تعالى أجل. نعم كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهانا هذا مراده يريد أن يهزأ بهم أولا قال قبيلة ما قال قبيلة قبيله الصغيرة واضح أنه يستهزئ بهم، يقول لا يغذرون بذنه من طريقتهم أنهم ليسوا من أهل الغدر ومن طريقتهم أنهم لا يظلمون الناس ولو شيئا يسير ولا يظلمون الناس حبة خبا أتظنه يمدحهم يذمهم. بقوله في أول كلام قبيله يعني ليسوا بشيء عدد قليل ليس بشيء أناس مستذلون بعفة فلأجل ذلهم لا يغذرون ولو كانوا أقوياء على طريقة أهل الجاهلية لراوا القدر شرفا ولا يظلمون الناس سبب عدم ظلمهم للناس وتعديهم عليهم هم ضعفاء عاجزون فهو بهذا يظلمهم أشد الذنب وهكذا قول الآخر في قومه لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب هم أحساب هم مكانة ليسوا من الشر في شيء وإن هانا وإن كان شيئا يسيرا وإن كان مجرد مضاربة أو مجرد مشاجرة فضلا عن ان يستطيعوا القتال فهو يذمهم بهذا هذا معنى قوله انه قد ينفى النقص قد تنفى صفه النقص في بعض الاحيان للعجز عنها فهؤلاء لا يظلمون لانهم عاجزون عن ان يظلموا ولا سيما على مفاهيم اهل الجاهليه ومن لا يظلم الناس يظلم هكذا مفاهيمه ولهذا اذا لم تظلم هذا لضعفك في نظرهم الحاصل أن هذا يمفي الظلم عنهم لا لكونهم أهل عدل ولكن لكونهم أهل ذل وعدم قدرة على الظلم نعم مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته نعم كما تقدم نفي النقص عن الله عز وجل متضمن لكمال غد الموت وهو الحياة وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفى الموت لكمال حياته تعالى نعم مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله يتضمن كمال عدله نعم الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ومع ذلك لا يظلم بكمال عدله مع قدرته هو قادر على أن يظلم لكنه حرم الظلم على نفسه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فحرم الظلم على نفسه تعالى فهو لا يظلم كما لعدله ولهذا اخبر تعالى انه لا يظلم الناس مثقال ذره ان الله لا يظلم مثقال ذره حتى شيء بيسر مع قوته وعظمته هذا هو موضع المدح لانه القدير القوي القهار الذي لا يحول دونه احد مع ذلك لا يظلم لكمال عدله لا عدل هاشاهم نعم مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته ولهذا قال ولهذا قال بعده انه كان عليما قديرا لان العجز سببه اما الجهل باسباب الايجاد واما قصور القدرة عنه فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الارض نعم تامل هذه الايه وما كان الله ليعجزه هذا نفي العجز وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض نفي العجز هنا يتضمن كمال علمه وكمال قدرته لهذا قال بعده انه كان عليما قديرا فهو لا يعجز لكمال علمه ولا يعجز لكمال قدرته سبحانه وتعالى لأن العجل إنه بسبب الجهل بأسباب الإيجاب هو عادل لأنه لا, لا يستطيع أن يوجد الأسباب فلذلك يعجز المخلوق مثلا أو لقصور القدرة حتى لو عرف الأسباب لكنه لا يقدر أما الله تعالى فهو لا يعجز لكمال قدرته وكمال علمه سبحانه وتعالى نعم وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أثر من كمال نعم الصفات السلبية مثل عجل قد تتضمن أثر من كمال لما نفى الله عن نفسه العجل لكمال العلم والقدرة وتقدم توضيح ذلك في الأسماء عند الكلام على قوله العزيز الحكيم فالصفات التي أثبتها الله أو واطل واطل حتى القاعدة الرابعة الصفات الشبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر ولهذا, ولهذا كانت الصفات الشبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم فقدنا توضيح ذلك الصفات الشبوتية صفات مدح وكمال كلما كثرت الصفات وتنوعت الدلالات ظهر من كمال الموصوف بها ما هو اكثر كما قلنا في الاسم اسم الله العزيز له منه تبارك وتعالى أعظم وأجل ما يكون من العزه واسم الله الحكيم له أجل واعظم ما يكون من الحكمه فاذا قرن العزيز الحكيم معا زاد الكمال الى كماله فهذه الصفات اذا كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الرب تعالى الموصوف ما هو أكبر لهذا جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي يعني إذا رأيت صيغ النفي في القرآن تجد أنها فيها إجمال ليس كمثله شيء ولم يكن له كهوا أحد هل تعلم له ثمية أما عند الوصف فإنك وعند الاسماء فكما تقدم إن الله 99 اسما وكما تقدم في الصفات ذكر الصفات كثيرة لله تعالى أما عند النفي فإنه يذكر بإجمال إذا قال تعالى ليس كمثله شيء هذا إجمال عام في جميع الأشياء المعطلة طريقتهم عكس الرسل فيجملون في الإثبات فلا يثبتون إلا صفات قليلة ويتوسعون في النفي فيقول ليس الله بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا عكس طريقة الرسل الرسل في النفي يجملون وفي الاثبات يفصلون لأن التفصيل به تعريف العبد بربه أما عند النفي فحين يقول تعالى ليس كمثله شيء هذا واضح ليس كمثله شيء من الجن ولا من الإنس ولا من الملأ ولا من أي شيء فليسنا بحاجة إلى كثرة التعداد طريقة المعطلة أكس ذلك أن يجملوا في الإثبات فلا يثبت إلا القليل وأن يفصلوا في النفي نعم أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى لي... الصفات السلبية أي المنفية لم تذكر إلا في أحوال أوردها هنا رحمه الله ذكر هنا الأحوال التي يجيئ فيها لا في الأول بيان عموم كماله تعالى في مثل قوله ليس كمثله شيء فلكماله الذي لا يدانيه عز وجل من أحد لم يكن له مثير سبحانه تعالى. وهكذا قوله ولم يكن له كفوا احد لأنه سبحانه وتعالى الذي لا يمكن أن يكون له نظير فإنه لا يمكن أن يجيء, أن يجيء أحد يكافئه فلاحظ أن الصفات السلبية هنا ذكرت في أحوال الحال الاول بيان عنوم الكمال فتفهم من قوله ليس كمثله شيء عظمه كماله تعالى أكمل كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يستخذ ولدا نعم النفي هنا لإبطال ما نسبوه إلى الله عز وجل كذبا فنفى الله تعالى أن يكون له الولد بد أن ينفى لأنهم نسبوا إليه ما لا يليق سبحانه وتعالى فلا بد أن ينفى حتى يعلم بطلاء هذا هو الحال الثاني الذي يكون فيه النفي نفي ما ادعاه الكاذبون بحقه. سبحانه. نعم الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من اللغو. نعم قد يذكر الرب تعالى عن نفسه كمالا، لكن بعض الجهل الذين هم في حال شديد جدا من الجهل قد يتطرق إلى الواحد منهم شيء من الوهم عند ذكر صفة كمال. فينفى هذا الأمر المتوهم مثلا قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قد يظن الجاهل أن خلق السماوات والأرض على عظم على عظمها في ستة أيام لا بد أن يلحق من خلقها تعب فرهذا قال وما نسنا من يغوب فنفى سبحانه وتعالى هذا عنه ليدفع توهم الجاهل بالله الجاهل بالله الذي قد يقع في ذهنه في جهله وقلة بصيرته قد يقع هذا مع أن المسلم الأصل أن هذا لا يقع في ذهنه لكن لما كان هناك احتمال بان يقع مثل هذا في ذهن الجاهل أخبر تعالى أن خلقه للسماوات والأرض في ستة ايام لم يكن من آثار ذلك تعب أصابه حاشاه تعالى من ذلك وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن اليهود زعموا أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في الأيام هذه ثم إنه استراح في بعض الروايات أن أبا بكر لما قال هذا في الحاف يهودي ضربه ضربا شديدا الله عنه بشدة في غضبه من هذه الكلمة الخبيثة فأنزل الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما نفسنا من لغوب اصبر على ما يقولون لأن مثل هذه الأمور يستعظمها له من أنشقال في ربه إتعالي. نعم القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال تفعل هذه لعلنا نكملها بعد المغرب إن شاء الله تعالى نذكر بعض الأسئلة نعم حضر اخوه أرسل يسأل رسالة يقول فيها إن اسم الحي لما ذكرنا أن الوقت يدل على متعدي فلا بد من اثبات الاسم والصفة والحكم فقال اسم الحي ذكرتم أنه لا يثبت معه إلا الاسم والصفة مع أن الله يحيي وهذا وهم من الأخ لأن المحيي غير الحي الحي تثبت اسم الحي وتثبت صفة الحياة أما المحيي فهذا هو المتعدي ففرق بين الحي وبين المحي الأخ يقول هل تجوز, هل تجوز هذه الألفاظ يا وجه الله عند الاندهاش هي تقولها البادية غالبا وهي ليست سليمه ولا ينبغي لان الذي يدعى يدعى الله مع انه كثير منتشر وانما يدعى الله يقال يا الله كذلك كلمه جلاله الملك للبشر الحمد لله في هذه البلاد غير هذا والجلاله لله عز وجل اداره تكفى يا رب ما ينبغي انا يكون لعاء الله عز وجل بمثل هذه الصيغ إنما يلح على الله عز وجل مع أن العامية اذا قالها معلوم أنه قد لا يحسن سواها يعني كأنه يلح على الله أن هذه العبارة تكفى عبارة عن الحاح لكن يوجه العامي إلى العبارات التي فيها مثل أن يقول يا الله يا الله يا الله هذه الحاح كثرة الدعاء كثرت تكرارها أما مثل هذه الصيارات تترك هل يجوز أن يسمى المخلوق جل جلاله؟ لا لا حاجة لا حاجة بل المخلوق ضعيف ما الحكم إذا خرج العامي عن النص بجهله غالبا كقوله في الدعاء يا راعي الفزعات أو يا صاحب الفزعات وجه العام كما قلنا العامل بحاجة من طلبة العلم إلى توجيه وإلى تبيين قلنا إن الشيخ بكر رحمه الله تعالى يعني صنف هذا الكتاب هذه العبارات قد يقولها العامي وهو على أحسن ما يكون من الإيمان وتعظيم الله لكن لا يحسن إلا هذا فيوجه يعني إلى العبارات البعيدة عن الإشكال هل يجوز تسمية الإنسان برحمة الله التسمية بهذا فيها إشكال الحقيقة وبعض العجم يوجد عندهم مثل هذه الأسماء فبعضهم قد يسمي ابنه بمثل هذه الأسماء وينسبها إلى الله عز وجل ثارثا يكون فيها إشكال من جهة التزكية فأن يسميه صفي الله وثارثا يكون في هذا هذه الرحمة الله يعني رحمة الله الرحمة قد تطلق نعم على المخلوق كما تطلق على المطر لكن إذا أطلق رحمة الله جاء رحمة الله تعالى يا رحمة الله اذهب يا رحمة الله قاتل الله رحمة الله ما أسوأ رحمة الله يتغسل علامة من هذا الشيء غير جيد الحقيقة وفي الأسماء الكثيرة البعيدة عن مثل هذا ما هو كافي من الوقوع في مثل هذه الإشكالات يقول هل كل ما ذكرنا الأسماء يجوز أن نسمى بها بإضافة عبد أي أسماء الله عز وجل ذكرنا مثل الرحمن الرحيم الكريم السميع البصير تعبد بها الأسماء قال عبد الرحمن عبد الكريم عبد الحي عبد السميع نعم يقول لماذا لا نشتق من الصفة اسم لله تعالى مثل ما قلنا لك يا اولا أولا لأن الأسماء توقيفية وثانيا لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء فيتصف الله كما قلنا مثلا بالكيد لانه سبحانه وتعالى قلنا ان الكيد نوعان ايصال الضر الى المستحق وايصال الضر الى غير المستحق والله عز وجل يوصف بايصال الضر الى المستحق فيوصف بهذا القدر فقط ولا يوصف مطلقا بالكيد وانما بايصاله الضر الى المستحق فاذا قلت الكائد الماكر انت الان اطلقت بينما اذا جعلت الكيد والمكر والخديعه الوضع الذي ذكرناه لا يترتب على هذا ان شاء الله يسال عن كلمه مستوي على عرشه من غير مماسة الاصل ان يقال كما قال الله تعالى وكما قال السلام مستوين على عرشه سبحانه وتعالى الرب سبحانه وتعالى يستوي على عرشه والإضافات التي قد تضاف بالمثل عبارات المتكلمين ونحوها عبارات مجملة سيأتي لكم إن شاء الله تعالى كلام في العبارات المجملة وإطلاقها وأنه لا بد من التفصيل فيها فيقال الله تعالى مستوي على عرشه استواء حقيقيا لهذا فسر بعض السلف الاستواء بالاستقرار ففسره بعضهم بالارتفاع والعلوم صعود وكلها دال على انها صفه حقيقيه تقدم الكلام على اسماء الله وكونها اعلم وصفاتنا الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله